لا تَجِدُ الْأُمَّةَ أَشَدَّ نَاسًا عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَن تَجِدَ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم, ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وإذا سمعوا ما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 وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَلَطَمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَلَطَمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ فآثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين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 يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين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 كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عطدتم الأيمان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 كَذَالِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تشكرون لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تفعنون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم لذَلِكَ يُبَّل اللهَّ لَكُمْ آياتِهِ لَعلَّكُم تَشكرون ياأَّهَاَّينَ آمَنوا إنَِّ مَخَمْرُ وَالْمَيسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالأَزْلَ مُ رِْس بجِسم مِنْ ععملارِ الشَّيقان فَجتَنِبُوه عََّكمْ تُفْحُون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس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 انما على رسولنا البلاغ المبين واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما قعموا 39. إذا متقوا وآمنوا 你がとても inappropriate 40. ثم اتقوا وأحسنوا 41. والله يحب المحسنين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا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 ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم يا ايها الذين امنوا يبلونكم الله بشيء من الصيد ليدن انكم الله بشيء من الصيد أياديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاطره بالغيد فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد ليبلن الله بشيء من الصيد ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ياأَّهََِّين آمعملوا لا تَقطُُ الصَّييدَ وَأَتُم حُرم وَمَنْ قَتَلَم مِنكُم متَعَم مِدَن فَجَزَاءم مِثْنُ مَا قََ فَجَزَاء مِثْنُ مَا قَدَلَ مِن النعم يَحكُمُ بهيدَ وَعددٍ مِنْ كُمهدِيًا بَالِ وَكَعببَةِ أَ كَف أَو كَفَارَةُ طَعَامُ مَسكين أَوْ عددِلُ ذلكِكَ سِيامَ ال لَدُ قَبَا أَمرِ عَفَ الله عََّا سَلَفَ ومننْ عَدَ فََن تَقِم اللهَّهُ مِنْ وَلَّهُ عزيزثُتِ قام يا أَّهََّنَ آموا لا تَخُطُ الصَّييدَ وَأَتُم حُرم وَمَنْ قتله منكم متعمدا مثل ما قَتَلَ مِكُم متَعَ مِدَن فَجَزَاء مِثْنُ مَا خَتَل فَجَزَاء مِثْن ماَا قَتَلَ مِنَ النَّعمم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 َاأَّهََِّينَ آمعملوا لا تَقدُلُ الصَّييدَ وَأَتُم حُرُم وَمَنْ قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قَتَلَ مِنكُم متَعَم مِدَن فَجَزَاءم مِْلُ مَا قََل فَجَزَ مِثْنُ مَا قَدَلَ مِنَ النَّعَم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 <اهم> اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم اعلموا الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم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 قُل لا يَسْتَوِي الخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَو أَغْنَاكَ كَثْرَةُ الخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قُل لا يَسْتَوِي الخَبِيثُ وَلَو أَغْنَاكَ كَثْرَةُ الخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تفلحون.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 147. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عقى الله عنها والله غفور حليم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 ولا وصيله ولا حال ولكن الذين كفروا يسترون الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا وصيله ولا وصيله ولا حال ولكن الذين كفروا يسترون الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون وما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا وصيله ولا وصيلة ولا حال ولكن الذين كفروا يفترون الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالى تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبا انا كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون واذا قيل لهم تعالوا 124. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا, قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون 125. وإذا قيل لهم تعالوا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 يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله موجعكم جميعا فينبئكم فينذركم بما كنتم تعملون.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 يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت اذا حضر احدكم الموت حين اثنان لذا عدل منكم او اقران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نائلا من الآثمين يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذو عدل منكم او اقران من غيركم إن أَنْتُمْ ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله فيقسمان بالله إن ارتدتم لا نشتري به ثمنًا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه كنا 2 لذو عدل منكم او اقران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيدة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله فيقسمان بالله إن رتبتم لا نشتري به ثمنًا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا من الآثمين 124. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران, فآخران يقوما لمقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان 125. فيقسما لذي الله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا الظالمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران, فآخران يقوما لمقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسما لذي الله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين 119. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران, فآخران يقوما لمقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان 110. فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ على وَجْهِهَا أَوْ يَقَامُوا أَن تُردَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا أو يقافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله, واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يقافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم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 اذئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس اذ ايدتك تكلم الناس في المهدي وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطير كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها, فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُمْ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا واذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل واذا تخلق من الطينك هيئة الطير باذني فتنفخ فيها فتنفخ فيها فتكون طيرا باذن وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِهِ وَإِذْ خَلَقْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ قُرُونٍ إِذْ جِئْتُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 وَإِذ أَوْحَيْتُ إلى الْحَوَارِيِّينَ أَنَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَل يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن ينزل علينا مائدة هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم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 يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا ماءيده هل يستطيع ربك ان ينزل علينا ماءده من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدق تناولنا ونكون عليها من الشاهدين قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدق تناولنا ونكون قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدق تناوانك ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا اللهم ربنا انزل علينا مائده انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيداً لاولنا واخرنا واية منك واية منك وارزقنا وانت خير الرازقين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة انزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وَآيَةً مِّنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا اللهم ربنا انزل علينا مائده انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لاولنا واخرنا وايه منك وايه منك وارزقنا وانت خير الرازقين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 فَمَنْ يَكْفُرُ بَعْدُ مِنْكُمْ فإني أعذبه, فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بِنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّقِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنَ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 انك انتعلم الغيوب واذا قال الله يا عيسى ابن مريم ان انت قلت للناس اتخذوني وامي الهي اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهي من دون الله قال سبحانه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 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ قَالَ سُبْحَانَكَ كَمَا أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي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 ان اعبدوا الله ربي وربكم وكونوا عليهم شهيدا ما دمتم فيهم فلما توفيت لكم كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ما قلت لهم الا ما امرتني به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 124. وأنت على كل شيء شهيد 125. إن تعذبهم فإنهم عبادك 126. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم 127. إن تعذبهم فإنهم عبادك 128. وإن تغفر لهم فإنك أنت إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال اللَّهُ هذا يوم ينفع الصادقين صدحهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه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 لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بِيهِمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ بسم الله الرحمن الرحيم أمد لله الذي قلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون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 والَّذي قَلََتُم مِنْ قينثَُّ قَب أَجلَ وَجَل مسَمًا عِندَثَُّا أَتُم تَنتَرون والَّذِي قَلََةُم مِن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 وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وهو في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تاتيهم من ايه من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين وَما تأتيهِم مِنْ آياتَ مِن آياتِ رَبِّهِم إللاا كانوا عَنْهَا مُرِضم وَماَا تَأْتهِم مِن آياتٍ م من آياتِ رَبِّهِم إِللاا كانوا عَنْهَا مُرِضم فقَد كَذبُوا بِالحَقِّلََّا جَ فَسَوْفَ يَأْتيهم أَب أمَا كانوا بِه يَسْتَهْذِعون وَقددَ كَذَّبُوا بالِالحَقِ لََّا جَأَ فسَوْفَ يأتيين أََّ أمَا كانَوا بِه يْتَهْدِعون وَقَدَ كَذَّبُ بالِالحَقِ لََّا جَأَ فسَوْفَ يأتيين أََّ أمَا كانَوا به يتَهْدِعون أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ مَكَنَّاهُمْ فِي مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ إِذْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ مَا فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي لَهُمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ مَكَنَّاهُمْ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ غِطَاءً وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ وَلوو نَزدلنا عَلَيكَ كتابًا في قِر القاسِم فَلََسُهُ بأَديم لَقال الذينَ كَضَ لَقال الذينَ كَثَر إه إَّ صِحر مُ بم وَلو نَزدلنا عَلَيك كتًا فيِي قِر القاسِم فَلََسُهُ بأَديم لَقال الذينَ كَضَ قال الذينَ كَثَر إن هذا إللا صحرم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا لقد قال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين وقالوا لولاء ان سن عليه ملك ولو انسلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينصرون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 ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبل كفحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون وَلَقد استُذ أَدِسٍُ من قَدللكَ فحاق بالَّين سفروا مننهُ فحاقِ الذيين سَفرِوا مهُ م كانوا بهه يَستجون وَقدد استُْذِ أَادُِسٍُ من قَدللك فَحاق بالَّذين سفرروا مننهُ من فحاق الذيذين سَفرِروا منهُ م كان بهه يستجون قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كيف, <المكذبين> <سيروا> كيف, <المكذبين> <سيروا> كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ كتب على نفسه الرحمه كتب على نفسه الرحمه لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا رهب فيه الذين قصروا انفسهم فهم لا يؤمنون قل لنا في السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمه كتب لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا غير فيه الذين قصروا انفسهم فهم لا يؤمنون كل ما في السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمه كتب على نفسه الرحمه لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا غير فيه الذين قصروا انفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل اغير الله ان اتخذ وليا فاطر السماوات والارض فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكن من المشركين قل اغير الله لاتخذ وليا فاطر السماوات والارض فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل أغير الله أتقل وليا فاطر السماوات, فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن المشرركين قإ أقاق إن عصيت أدي عذا يوم من النظين قإ أقاق إن عصيت أ عذا يوم منِ النظين قإ أقك إن عصيت أ عذا يوم من النظين مَن يُصْرَف عنه يومئذٍ فقد رَحِمَهُ مَن يُصْرَف عنه يومئذٍ فقد رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ مَن يُصْرَف عنه فقد رَحِمَهُ مَن يُصْرَف عنه يومئذٍ فقد رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ مَن يُصْرَف عنه يومئذ فَقَدْ رَحِمَهُ مَن يُصْرَف عنه يومئذ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِغَمٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شيء قدير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 وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْهِ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدْ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيْءٌ تُشْرِكُونَ ولأي شيء اكبر شهادة قل الله قل الله شهيد بيني وُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ تَزَكَّى فَآمَنَ وَتَوَكَّأَ إِلَى رَبِّهِ فَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ وَلَا إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي لَذَرِئٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ولاي شيء اكبر شهادة قل الله قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن دنا فانكم لا تشهدون ان مع الله آلهة أخرى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 ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم شميعا ثم نقول للذين أشركوا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا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 ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا, قالوا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون انظر كيف على انفسهم وضل عنهم كانوا يفترون انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون وَمنِنهُم م يَسْتَمِعُ إلَيْكَ وَجَعللناَا عَ قُلُوا بِمْكَِّةً أَ يَفَّهُ وَبِي آذَانٍ وَبِي آذَانٍ وَقم وَإ يَرَم كلُل آيَةِ لا يُؤْمِنوا بِهَا حتىتَّ إِذَا جَاءكَ يجَادِلونَكَ يَقولُ الذيذينَ كَفرَر يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَفِي أَعْنَاقِهِمْ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَمِنْهُم مَّن على إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَلَوْ تَرَى إِذْ يُقْضَى عَلَى النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا, فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين فالبدى لهم ما كانوا يخون من قبل ولو ردوا لعادوا, ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون فَٱلْبَدَٰلُهُمْ مَا كَانُوا يَقُولُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ أُذِّلُوا لَعَادُوا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ فَالْبَدَٰلُهُمْ مَا كَانُوا يَقُولُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ ردوا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين فلو على ردهم قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ يُقْضَىٰ عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يُقْضَىٰ قال لَْس هذا بِحَقِّ قالَاوا بَلا وَرَِّنَا قالَا فَدُقُ العذابَ بِمَا كُُم تَككرُرون فَدِقَسِغََّذنَ كَدذَّبُ بِلِق إِلَّا حتىَ إِذَ جَدْهُ م السعددُ بَغْتَةً قالوا قالوا يَا حَصرَتَناَا عَ مَا قَروَقُنا فيِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَابُورِ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 فَهُمْ يَأْمُرُونَ أَهْلَ سَارِهِمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ وَم الْ الحياة السُم إِلا نعبون وَلَهُ وََّعُ الْآاقَةُ خَي للَِّذينَ يتَّقونَ أَفَل تاقِون أدِن علَمُ إنهُ لا يَعْجكَ الذي يَقولونَ فَإِم لا يكذذِبونَك وَكِ الظَّالمينَ بآيات الله يَجحجُون أدِن علَُ إنهُ ليحزنك الذي لا يَعْجُكَ الذيذ يَقولون لا يُكذّبونَك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون قد نعلم انه ليحزنك الذين يقولون فانهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبذره لكلمات الله ولقد جاءك نبأ المرسلين ولقد كذبت رسل من قبلك فصدروا على ما كذبوا فصدروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتى النصرنا ولا مبذره لكلمات الله ولقد جاءك نبأ المرسلين وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكُم مِّن رَّبِّكُمْ نَذِيرٌ وَإِن كَانَ كِبَرٌ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما, أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو جاء الله لجمعهم على الهدى فَلَا تكونن من الجاهلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن اسْتطَعْتَ أَن تَبْغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا في سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ وَإِن كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكَ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 انما يستجيب الذين يسمعون والموتا يبعثهم الله ثم اليه يرجعون انما يستجيب الذين يسمعون والموتا يبعثهم الله ثم اليه يرجعون وقالوا لولا نستدل عليه ايه موضحه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 مَن ثَرَى وَطَنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُرْشَدُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ وَلَا قَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ما قرؤطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يرجعون وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحي ولا طائر يطير بجناحيه الا امم الا أمم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون فالذين كذبوا بآياتنا صموا وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم الذين كذبوا باياتنا صمٌ وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل على صراط مستقيم الذين كذبوا باياتنا صمٌ وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعل على صراط مستقيم ق الأرأيتَكم إن أَدكُ ذاابُ اللله أَوْ أأَدَدك الشاع أَغييرَ الله تَدعون إِكُدُم صادقمُ الأرَأَيتكم إن أَدكُم عذاابُ الله أَوْ أأَدَدك الشاع غييرَ الله تَدعون إِكدُم صادِقم قُْ الأرَأَيتَكم إن أَدكُم عذابُ الله أَوْ أأَدَدك م اغير الله تدعون ان كنتم صادقين بل ايام تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء ان شاء وتنسون ما تشركون بل ايام تدعون فيكشف ما تدعون إن شاء, إن شاء وتنسون ما تشركون فإيام تَدعونَ فَيَكْشِفُ مَا تدعونَ إلَ ش إن شَأَتَ شاء سَونَماَا تُشرِفون وَلَقدَ أْرسَلنا إلَ أمَ مِن مِن قَل فأَقَدْنهم بِالبَدْسِ وَقَر إ عَم يَدَبعون وَقدَدَ أَررسَلنا إِ أمَ منِ مِ قَرل فأقَدْنهُم بِالبَدسِ وَقَّ إ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُنُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كانوا يَعْمَلُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُنُوبُهُمْ وَزَيَّنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَوْلاَ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَسَدَّدْنَا سَدَّ خُلُوبِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فرحوا بِمَا أُوتُوا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 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا أَفْرَغُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ قُطِعَ عَذَابُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رب فقطع دابر القوم الذين ضلوا والحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ضلوا والحمد لله رب العالمين قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وغطى على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به من اله غير الله ياتيكم به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 قل الا رايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وقدن على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به من اله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرب الايات ثم هم يصدفون قُلْ أَرَأَيْتُمْ إن أَتَاكُمْ عَذَابُ الله بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يَهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يَهْلِكُ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 وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ كُلٌّ أَقُولُ لَكُمْ عَن لَدَى خَزَائِنِ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ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 رّم ليسسلَهُ مدونُهِ وَل وَلا شَفع لعَهمم ياتَّقون وَلا تقرُد الذيذنَ ييدونَ رَبم بالِغداتِ والعج يريدونَ وَجهه ماَا عليك منِنْ حِسابهم م من شيءَيْع وَما منِن حِسابك عليهلَهم وما منن حِسابِكَ عَلَهم مِ شيءَ فَتَقُودَهم تَقدههمم فَتَتكونونَ مننَ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 ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا أها أولائك من الله عليهم من ديننا اليس الله باعلم بالشاكرين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين وَكَذ لِكَ فَتََّا بَعضَهُم ببعضِلمَقولُ لَقولُوا أَه أُولائمََّ اللهَّهُ عَلَْنٍ مِن, الله من بَيمِنَا أَلَسَ اللهَّهُ بِعَلَمَ بِالشكِرين وَإذاَا جَ أَكََّذنَ يُقْنونَ بِآياتِناَ فَقُل َسلامٌ عَلَْكمُم سلام عَلَْكمُم كَتَبَرَبّكُمْ على ننفسْسِهِ الرَّحْم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 117. ما عندي ما تستعجلون به 118. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين 119. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم 111. والله أعلم بالظالمين 112. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو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 وَععلمُماتِ الْ البَرِّ وَالبَقُم وما تَسقُتُ مِ وََقَةٍ إِلَّا يَعْلَها وَل حََّةٍ فِي ظُمَاتِ الأْرضِ وَلا رَطبِ وَلَا يابس وَلا رَطبِم وَلا يادِسٍ إلَّ في كِتابابٍ مُبم وَإِكَمُ مَبَاتِثُ الغَيْبِ لا يَعلَُها إلَّهُ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 126. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون 127. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار 124. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون 125. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم ثم يبعثكم فيه ليقضاء اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم قفره حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ قَضَرَهُ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وهم لا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ قَضْرَهُ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ألا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ثُمَّ رُدُّوا إلى الله مَوْلَاهُمْ الْحَقِّ ألا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ فَمَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ تدعونه تضرعا وخفية لان ان جانا من هذه لان ان جانا من هذه لنكونن من الشاكرين كل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية تدعونه تضرعا وخفية جانا من هذه لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين فمن ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية تدعونه تضرعا وخفية لئن انجانا من هذه لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين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 وكذب به قومك وهو الحق كل است عليكم بوكيل وكذب به قومك وهو الحق كل است عليكم بوكيل لكل ند ام مستقرون وسوف تعلم وسوف وإذا رأيت الذين يقوبون في آياتنا فأعرض عنهم, فأعرض عنهم حتى يقوبوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وإذا رأيت الذين يقوبون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقوبوا في حديث غيره فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَقُوبُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرٍ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وإذا رأيت الذين يقوبون في, في حديثٍ غيرٍ وإما يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى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 وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابٍ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 أولئك الذين أبسلو بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياه الدنيا وذكر به انت بس لنفس بما كسبت انت بس لنفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ولا شفيع وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها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 وَأَن أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَأَن أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَأَن أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بالحق ويوم قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم القديم وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون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 119. قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم القديم 110. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتقد أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وَإِذْ قَالَ إ الرهِيمُ لِأَذِيهِ آزَرَ أَتَتَّقلِلُ أَصْناامًا آالِهَا إِّي أَراتَ وَقَوْمَكَ فِيضَ لالٍ مُبين وَإِذ قَالَ إ الرهِيمُ لِأَذِيهِ آزَرَ أَتَتَّقلِلُ أأَصْناَامًا آلِهَا إِّ وَقَوْمَكَ بِيضَلَالٍِ مُبين وَكَذَالِكَنُرِي إذ رهِيمَ مَلَج تَ السَّماوَاتِ والالأَرْ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ فلمّا جنّ عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ردي فلما آفل قال لا أحب الآكلين فلمّا جنّ عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ردي فلما آفل قال لا أحب الآكلين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 بَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَ إَّمْ يَهْدِنِ رَبّبيلَ إِلَّمْ يَهْدِن رَبّ كََُّ مِنَقَوْونِ القين بَلََّا رَأقَمَرَ بَزِ قَالَ هذا رَبّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَ إَّمْ يَهْدِنِ عَبّلَ إِلَّمْ يَهْدِن رَبّ كََُّ مِنَ الْقَوْونِ القِين بَلََّا رَألقَمَرَ بَزِ غًَا فَلََّا أَفَلَ قَالَ لَ إَّمْ يَهْدِن عَّ ل إَِّم يَهْدِن رَبّلَكََُّ مِنَ الْقَوْون الطِين فَلََّ رأَشَّمْ سَبَازِ غَدًا قَالَ هذا رَبّ هذا أَطْلَبْ فَلََّا أَفَلَت قَالَ يَا قَوْم إّ بَر أُ مَِّ فَلَمَّا رَأشَّْ سَدزِ غَدًا قَالَ هذا رَبّ هذا أَطْلَ فَلََّا أَفَلَت قَالَ يَا قَوْمِ إّ لَر أُم مَِّ هذا رَبّ هذا أَطْل فَلَماا أَفَلَتْ قَالَيا قَوْم إّ لَر أُم إن وَجهتُ وَجهي للَّذ فضرَ السماواتِ والأَرضَ حنيفَاعَ فَّما أنا منِ المُشرركين إني وَجهت وَجهْي للَّذ فضرَ السماواتِ والْأَرضَ حنيباَا عَ فَوّما أنا من المُشكين إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا مِنَ المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاق ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وحاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُونَ نِعْمَ اللَّهُ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أُقْرِئُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَأَجْن القَوْمُ قَالَ أَتُحَاجُّ لله وحده وقد هدان ولا اقاط ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون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 وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تُكَافِنُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا وإيمانهم بغل من اولائك لهم الامن اولائك لهم الامن وهم مهتدون الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بغل اولائك لهم الامن وهم مهتدون الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بغل من اولئك لهم الامن اولئك لهم الامن وهم مهتدون وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم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 26-ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين 27-ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلما ضللنا على العالمين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلما ضللنا على العالمين ومن آذاهم وذرياتهم وإخوانهم واجت بيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم وَمِنْ ءَالِهَتِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَمِنْ ءَالِهَتِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مِنْ, يشاء من عِبَادِهِ ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ذلك هدى الله يهدي به من من ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أُلاائِكََّ نَ آتَينهُ الكِكَادَ وَالْحُكْمَ وَُّبو فَ يَّ بهه أُلا إ فَقد وَكلناادهَا وَقد وَكلناادِهَا قَوْم الَّسُ أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها وقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والن مُبْوَاحَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا أُولَئِكَ قَدْ وَكَّلْنَا بِهَا وَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ يَقْتَدِي قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدون قلنا نسألكم عليه أجرا قلنا نسألكم عليه أجرا إنه هو إلا ذكر للعالمين أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدون قل لا أسألكم عليه أجرا قل لا أسألكم عليه أجرا إنه هو إلا ذكر للعالمين وما قدر الله حق قدره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 وَلله ثمُم مدهُم في خَوْظم يلعببون بنَا قَدَر الله ح قَده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 قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وما قدر الله حق قدره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 قُلِ اللَّهُ ثُمَّ دَرُّهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ غَارَقٌ مُصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ مُصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ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 وَصَدَّقَ الَّذِينَ يَدَيْهِ وَلَتُنذِرُ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ادَّعَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْتَظِرُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلو تَرائِدِ الظالمونَ في غَمات المَوْوتِ والمدائكَ وَمدائِكَةُباسقُون أيذهِ الأأَفْجُ أَم قُسَك هليَوْم ت جسونَ عَذابَهون بماكُ تُمْ تقولون علىى الله غَيير الحَقّ بما كُ تُمْ تقولونَ علىى الله غَيْ الحَقْ وَك تُم آياته تَسَكبون وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ ادَّعَى أَنَّ اللَّهَ كَرَّمَهُ أَوْ قَالَ رُوحِي أَلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنْتَظِرُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمَلَائِكَةُ تُبَاسِقُونَ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوهُ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 وَمَن قَالَ سَأُنْتَظِرُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِقُونَ أَيْدِيَهُمْ أَخْرِجُ انفسكم اليوم تجثون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياتي تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما قلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة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 يكر الْ الحََّ منِن المييتِ وَكْرت الميتِ, الميت منِنَ الحي كَاركُ الله فَأََّا تُكفَكُون إ اللهَّه فَالِقُ الحَبّ وََّو يُكْرِت الْ الحَيَّ منِنَ المييت وَمُكْرِت الميتِ, الميت منِنَ الحي كَاركُ الله فَأََّا تُكَكُون إ اللهَّه فَالِقُ الحَبّ وََّو يُكْرتُ الْ الحَيَّ منِنَ المييت وَمُكْرِت من الْ الميت فَارِقُهُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُفْكُونَ فَارِقُ الْإِصْبَاحِ وَاجْعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَارِقُ الْإِصْبَاحِ وَاجْعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها لتهتدوا بها في ظلمات والبحر قد فصلنا الآيات الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وَهُوَ الذي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فَتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُذَكِّرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الذي أَْ شَأكُمْ مِن نَفْسِهُ وَاقِدَةٍ فَمُسْتَقَ وَمُسْتَودَع قدَدِفَ الصَّلْنَآياتِ قَوْم يَفَون وَهُوََّذ أَْ شَأكُم مِن نَفْسِهُ وَاقِدَةٍ فَمُسْتَقَ وَمُسْتَودَع قدَدِفَ الصَّلْنَآيات قَوْم يَفَون وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ قَبْراً نُخْرِجُ مِنْهُ حَبّاً مُتَرَاكِباً وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أتمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه قضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات, وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابت 124. انظروا إلى ثمره إذا أتمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون 125. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا وَمِنَ النَّقلِ مِنْ قَِْهاقٍ وَالذَانةُ وَجّك وَجََّّاتٍ مِنْ عَعْنابٍ وَزَيتونَ وَرَُّ ن مجْتَبِه وَغيرَم تَشابِ أُ قُر إلى تمَري إذأَتْمَرَ وَينع إ بِذَِكُم لآيات لقَوم يؤن وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَقَلَقَهُمْ وَخَرَطُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ وَخَرَطُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَقَلَقَهُمْ وَخَرَطُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ وَخَرَطُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَقَرَّقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّا يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صاحبة. خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم بديع السماوات والارض ان لا يكون له ولد ولم يكن له صاحب خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم بديع السماوات والارض ان لا يكون له ولد ولم يكن له صاحب كل شيء وهو بكل شيء عليم ذاركم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وقيل لا اله الا هو خالق كل شيء خالق كل شيء فاعبدوه وهو على 124. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء, شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل 125. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ادصر لنفسه ومن عميت عليها وما انا عليكم بحفيظ وَجَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ وَجَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ وكذلك نصرك الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقومه علمون وكذلك نصرك الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقومه علمون وكذلك نصرك الآيات وليقولوا درست ولنبينه تَبَعْنَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ تَبَعْنَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا لا اله الا هو واعرض عن المشركين ولو شاء اللهما اشرك وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل ولو شاء اللهما اشرك وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل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 وَلَا تَسُبّ الذينَ يَيدُعونَ مِن دُون اللهَّهِ فَيَسُب الله, الله عَد بِغَيْرعْ كَذَلِكَ زَيَّ لِكُلِّ أَُّةٍ عملَلَهُمثُم إلَ رَِّهِمْ مَ رجرهُم فَيُونَبّهُ بماَا كانَوا يَعْمَلُون وَأَقسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَأَمَالِهِمْ لإِن جَاءتهُم آيَةُ لا يُقْمِ بَِا 129. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون 120. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم لا ليؤمنن بها 121. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون واقسم بالله جهدا ايمانهم لان جاءتهم ايه لا يؤمنون بها قل انما الايات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون ونقلب افئدتهم وادصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون ونقلب افئدتهم وادصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون ونقلب افئدتهم واد صارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون